أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا من الأجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصمون إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلونهم شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصمون